عمري ما هادر يوم انساكي ده انت ملاك الحارس ليا قلبك هو اللي بيقودني وبيرشدني للابديه عمري ما هادر يوم انساكي ده انت ملاك الحارس ليا قلبك هو اللي بيقودني وبيرشدني للابديه خدوة حياتنا أمي رحيمة عدرة حكيمة حسابية نسيت همومي معاك يا أمي أمي الرهبان المصريه المصرية أمي الرهبة عمري ما هادر او في جمالك ياللي مليت الدنيا عليا ده انت شفعت وانت حبيبتي وانت النور لطريقي وعنيا عمري ما هادر او في جمالك ياللي مليت الدنيا عليا ده انتي شفيعتي وانتي حبيبتي وانتي النور لطريقي وعنيا قدوه حياتنا بكره عفيفه هاديه لطيفه كلها حنيه حسيت براحه معاك يا امي حسيت بسلام وتعزيه حسيت بسلام وتعزيه ورا يوم بنرنم ليك يا امي إيريه يا طهر يا غاليه يا طهر يا غالية زي الصبح ده نور وجهك يمضع بيش بالتعزيه